ثلاثة آراء في الضحك كتب سبنسر رأيه بعنوان فيزيولوجية الضحك وهو عنوان يدل على مدار البحث كله ويؤخذ منه أن الباحث أراد أن يفسر عوارض الضحك الجسدية وارتباطه بالأفكار والأحاسيس التي تستدعيها وفكرته تشابه فكرة داروين أساسها، ولكنه يخالف القائلين بأن الضحك محاولة عضلية للتخلص من شعور مكرب أو غير محتمل ويخالف القائلين بأن الضحك يتولد من الشعور المفاجئ بالغبطة والرضا عن النفس بما يحي إليها من السلامة أو الرجحان ويقول سبينسر أن هذا كله قد يحدث ولا يحدث معه الضحك وأنه لابد لتمام العوارض جميعا من التحول المفاجئ من سياق إلى سياق في وجهة الشعور يشتغل الموسيقي بتوقيع قطعة من ألحان موسيقى بethoven مثلا فيعتص أحد الحاضرين عطسة قوية يسمعه الحاضرون خلال التوقيع فيضحكون ليس في الاستماع إلى الموسيقى شعور مكرب تتخلص منه النفس بالضحك ولكن الذي حدث أن العطسة غيرت مجرى الشعور أو حبسته عن المضي طريقه المألوف فتنقله هذه المفاجأة من أعصاب الحس إلى العضلات ويحدث الضحك من جراء هذا الانتقال ويقف العاشقان على المسرح يتناجيان ويتغاضبان أو يتراضيان وإذا بجد يضل طريقه ويذهب إلى العاشقين فيقطع عليهما وعلى النظارة هذه المناجاة فيحدث من هذه المفاجأة ما أحدثته العطس القوية أثناء سماع الموسيقى ويضحك النظارة الذين كانوا يراقبون منظر المناجاة ولم يكن فيه ما يقربهم. أو يحبون التخلص منه بالضحك وإنما يغلبهم الضحك لانتقال الشعور من وجهته المضطردة ولا بد له إذن أن ينتقل من أعصاب الحس إلى العضلات أقول سبينسر ولا يحدث هذا لجميع السامعين إذا كان فيهم من يستغرقه الشعور بالموقف ولا يدع فيه بقية للانتقال منه والالتفات إلى غيره فإن هؤلاء قد يغفلون عنه أو يغضبون لتنبيههم من الشعور الذي هم مستغرقون فيه ويقول سبنسر إن المؤثرات لها في الإنسان ثلاثة منافذ منفذ الحس ومنفذ الفكر ومنفذ الحركة العضلية وإنها كلها قابلة للتحول من منفذ إلى منفذ سواء بدأت بالتفكير أو بدأت بالحس أو بدأت بحركة من العضلات فالرجل الذي يهرب من الخطر الداهم يجري وتشتغل عضلاته بهذه الحركة ولكن هذه الحركة العضلية لا تستغرقه ولا تمنعه أن يفكر في الخطر والحيل التي يحتالها أو العمل الذي يعمله للنجاة منه فإذا كان الخوف أهوا من الخوف على الحياة فربما انصرف بالحركة وأصبحت الحركة ضربا من الرياضة التي يتشاغل بها الإنسان عن حالته النفسية والطفل يصفق إذا فرح لأن شعوره ينتقل من الأعصاب إلى العضلات وربما فرك الرجل الكبير كفيه في مثل هذه الحالة لأنه تعود هذا الشعور أو تعود أن يتحول عنده الفكر كما يتحول إلى العضلات ومما يدل في رأي سبنسر على أن الضحك من حركات رد الفعل أو من الحركات الإنعكاسية أنها حركات غير قصد أو حركات غير مقصودة بإرادة صاحبها كأنها غمضة العين للوقاية أو رعشة البرد التي لا يريدها المقرور ويتبسط بنسر في وصف تأثير هذه الانفعالات غير الإرادية فيرى أن تأثير الشعور قد يعطل تفكير الخطيب على الرغم منه وهو واقف أمام الجماهير يحس وجودها ويخشى أن يتلعثم أمامها أو لا ينال موافقتها وإعجابها ولو أنه وقف ليلقي خطابه أمام الكراسي الخالية لن طلق تفكيره بغير عائق من الحس والشعور وها هنا ثلاثة عوامل مشتركة التأثير على الخطيب عامل الحس إذ يرى الجماهير وعامل الشعور إذ يقشى التقصير والخيبة وعامل الفكر الذي يشغل الحس والشعور جانبا فلا ينطلق مع اشتراكها كما ينطلق على انفراد فالسرايان بين منافذ الحس والتفكير والحركة طبيعي في المؤثرات النفسية وكلها تجري في مجرها الطبيعي من الفكرة إلى الحس والحركة أو من الحس إلى الحركة والفكر أو من الحركة إلى الأحاسيس والأفكار أن الحس أو الفكر لا ينتقل إلى العضل إلا في غياب الحس والفكرة التي من قبيله فإذا كان الآلم شديدا جدا يستوعب الشعور كله فهو لا ينتقل إلى العضلات عند المفاجأة لأنه يجد طريقه في اتجاه الشعور بغير عائق يصدع عن مجرى ويستطيع من شاء أن يحقق ذلك في منظر يذكره أو يتخيله على وفاق المألوف من تجاربه ومشاهداته إذا جلس الناس في مأتم وحدثت على مشهد منهم مفاجأة مضحكة فقد يضحك الغرباء عن المأتم وقد يضحك الصغار الحاضرون وإن كانوا من أهل المي ولكن الكبار المفجوعين لا يضحكون لأن شعورهم يفيض في مجراه ولا تشغله المفاجأة المضحكة حتى تنتقل من الحس إلى الحركة العضلات وربما أثارهم وأغضبهم أن يروا أمامهم أحدا يضحك وهم مغلوبون بالأسى والفجيعة وملاحظة بنصر هذه مهمة جدا في تصحيح التعريفات الأخرى ومنها تعريف أفلاطون وارسطو وغيرهم للضحك إذ يقولون أنه نتيجة الشعور بالسخف أو التشويه الذي لم يبلغ مبلغ الإيلام والإيذاء. فالألم مانع للضحك لأنه يشغل الشعور بغير المضحكات وما تشتغل الشعور بشيء آخر أم يشعر الإنسان بالجمال ولا باللذة ولا بالسرور. وليس الأمر هنا خاصا بالمضحكات دون المحاسم واللذات والمسرات. إن المفاجأة التي تعوق الإحساس عن مجراه وتحوله إلى العضلات كافية وحدها للضحك ولا حاجة معها إلى استثناء الألم لأن الألم استثناء لكل شعور وليس بالاستثناء للمضحكات دون سواها أما إذا كان الإحساس من القوة بحيث لا تعوق المفاجأة فإنه يجترفها في طريقه ولا يتحول إلى العضلات ولا يحدث الضحك ومن ثم على الرغم من جميع المفاجآت وإذا قال القائل عن جدول الماء أنه يجري ما لم يعقع عائق فهو لا يقول لنا شيئا عن طبيعة الماء دون غيره فهكذا يحدث لكل متحرك أنه لا يتحرك مع وجود العائق في طريقه سواء في ذلك حركة الماء وحركة المخار وحركة السهل وحركة القذيفة من أقوى المدافع والراميات وكذلك يكون من قبيل تحصيل الحاصل أن يقال أن الضحك يحدث ما لم يمنعه الألم فإن الألم يحجب الشعور بالمضحكات وغير المضحكات يحجب المتعة بالنقطة كما يحجب المتعة بالجمال والجلال واللذة وبدائع الفنون على الإجمال ويؤكد هذا ما لاحظناه آنفا على تعريف أرستو الذي يشترط في الدمام المضحكة ألا تبلغ حد الإيلام فإن الإنسان البليد لا يتألم ولا يفطن الضحك في وقت واحد فإذا جمعنا اثنين أحدهما مرهف الإحساس والذهن والآخر ثقيل الإحساس والذهن فلا يلزم أن يكون هذا أكثر فقمة بالضحك من ذاك لأنه بطيء الألم بل يبطئ شعوره بالألم وشعوره بالضحك في وقت واحد ويغفل عن التشويه كله بجميع درجاته فلا يلمح ولا يحصه في درجة من الدرجات ومن ثم ننتهي بعدما تقدم إلى الثقة من شرط واحد في المضحكات وهو شرط المفاجأة التي تتحول بالشعور عن مجراه فإذا كان الشعور جارياً في مجراه كشعور الحزن العميق المفاجأة لا تدفعه إلى الضحك وإذا كان في المجلس نفسه أحد لا يبلغ منه الحزن ذلك المبلغ من العمق والاستغراق فإنه يضحك من المفاجأة لأنها تستطيع أن تتحول بالمنظر أو المسمع من حس الأعصاب إلى حركة العضلات رأي بيرجسون والرأي الثاني بين الأراء النموذجية هو رأي هنري بيرجسون الفيلسوف فرنسي صاحب مذهب دفعة الحياة ورأيه في الضحك أنه في وقت واحد تطور منطقي وحاسة اجتماعية ونحن نضحك إذا رأينا إنسانا يتصرف تصرف الآلة ويقيس الأمور قياسا آليا لا محل فيه بالتنميز المنطق، ولكننا نضحك في الجماعة عامة ولا نضحك منفردين، لأن الضحك تنبيه اجتماعي أو عقوبة اجتماعية لمن يغفل عن العرف المتبع في المجلس أو في المحفل أو في الهيئة الاجتماعية بأسرها الضحك عند بيردسون إنساني بمعنى الكلمة فلا يشاهد في غير الإنسان ولا يستثيرون الضحك في غير عمل إنساني أو عمل تربطه بالإنسان فنحن لا نضحك من منظر طبيعي أو من جماد كائنا ما كان إلا إذا ربطناه بصورة إنسانية وجعلناه شبيها بإنسان نعرفه أو منسوبا إلى عمل من أعمال الناس قد نضحك من قبعة نراها فلا يكون الضحك من القبعة بل من الإنسان الذي يلبسها ونا تصور هيئته فيها. ومن شروط الأمر المضحك عند الفيلسوف أن يكون عملا إنسانيا بغير معنى أو يكون المعنى فيه الطردا على طريقة آلية كأنه من أعمال أدوات المجردة من التفكير. ومن شروط الأمر المضحك عنده أن يحصل في جماعة أو يرتبط بالتصارف في جماعة. فقلما يضحك الإنسان على انفراد. إلا إذا استحضر العلاقة الاجتماعية في ذهنه وقلما ننظر إلى أحد يضحك على انفراد إلا إذا خامرنا الشك في عقله ما لم يكن له عذر نعلمه فلا يزال الضحك على انفراد محتاجا إلى اعتذار وتوضيح لهذا يقرر بيرغسون أن الضحك مرتبط بالتصرف المنطقي وبالحاسة الاجتماعية في وقت واحد فهو وسيلة من وسائل المجتمع لحمل أدنائه على التصرف فيه تصرف الراشدين الذين يفقهون معنى ما يسمعون ويفسر الفيلسوف أنواعا كثيرة من الضحك على ضوء هذا الشر، فيقول مثلا إن مرونة الحركة تهم الأطفال كثيرا وهم يضحكون من كل حركة تصطدم بغير وعي ويفقد فيها المرء قدرته على المرونة ويقول إن كل خلل في الحركة يضحكنا إذا قارننا بين الخلل والواقع وبين اللباقة التي يستدعيها تمام الخلق والتكوين والتصرف المعهود وكثيرا ما يضحكنا شرود الذهن لأن الإنسان الذاهب ينسى عقله وحسده الاجتماعية ويتكلم أو يعمل على غير ما تقتضيه الحالة التي هو فيها ويوم الفيلسوف إلى مناظر المحاكاة فيقول إن المحاكاة تضحكنا لأنها عمل يشبه عمل الآلات وتضحكنا لأنها تلفت النظر إلى الغفلة أو التناقض الإنسان المحكي لأنه شبيه بالآلات وإذا رأينا وجهين يتشابهان تشابعا تاما ضحكنا لأننا نتصور أنهما مصنوعا في قالب واحد كما تصنع الوجوه التمثيلية ويضحكنا أن يتحكم الجسد في العقل والإرادة تحكما غير مناسب للموقف الحاضر فنضحك من الخطيب الذي تغلبه الحماسة والعطاس في وقت واحد ويضحكنا أن أم نرى أمامنا أحدا يطبق على الأحياء أحكام الآلات وهذا هو سر ضحكنا من الطبيب الذي يقول للمريض إن موته باطل لأنه لم يجر على وفاق الأصول المتبعة ويضحكنا الرجل الذي تتكرر في كلامه لازمه محفوظة نتوقعها فنضحك حين نسمعها وهذا المثل من أمثلة بيرجسون جدير بالانتباه إليه لأنه يرجح رأيه على آراء القائلين بشرط المفاجأة في الضحك الرجل الذي يكرر لازمه واحدة يضحكنا حين نسمع ما ننتظره منه فلا يقال إذن أنه يضحكنا بالمفاجأة بل يصح فيه رأي بيرجسون وهو الرأي الذي خلاصته أن المضحك من أعمال الإنسان هو الذي ينساق فيه سياق الآلات، ونحن مستدرك ما يستدرك من هذه الآراء في أثناء تلخيصه، وقبل الانتقال إلى التعقيب الأخير عليه، لأننا نحب أن ننتهي إلى النتيجة خالصة من الاعتراض والاستدراك، خالية من اللبس ودواع الإطالة في المناقشة والتمحيص. والمثل الذي يجب الانتباه إليه من أمثلة بيرجسون يرجح رأيه على رأي القائلين بالمفاجأة لأول واحدة ولكنه لا يلبث أن يعود بنا إلى القول بالمفاجأة من جانب آخر فمشابهة الآلات هي في ذاتها مفاجأة استغربة من الآدمين الوقلاء ولهذا يتفق القولان ولا يتناقضان ويجوز أن يقال أن المفاجأة ومشابهة الآلة شيء واحد وأن مشابهة الآلة باب من أبواب المفاجأة لا يستوعبها ولا يمنع الضحك من غيرها وأما الضحك من تكرار اللازمة التي تنتظرها فهو لا يدل قطعا على نفي المفاجأة أو على الضحك من الشيء لأنه منتظر بل هو نوع من استعادة الضحك السابق كما نتسم عندما يمر بخاطرنا تمثيل دور مضحك شاهدناه من قبل ونود أن نعيده ونتملأه من جديد وهذا المثل بالذات أصلح الأمثلة لتوضيح الحقيقة في هذا القلع فاللازمة المتكررة لا بد أن تتكرر حتى تصبح لازمة ملحوظة وحين نبدأ بالاستماع إليها لا نلاحظ أنها لازمة تعاد في مناسبة وفي غير مناسبة إلا إذا سمعنا صاحبها يتكلم في مسائل شتى ويعيد لازمته على اختلاف هذه المسائل وتناقضها ومتى فبت لدينا أنها لازمة وانتظرناها فإنما نحن نستعيد الضحك سابقة ولا ننشئ الضحك لأول مرة ويصدق على هذا النوع من الضحك أنه من قبيل استعادة المناظر التي سبق لنا أن ضحكنا منها وأحببنا أن نتملاها ونرجع إليها حينا بعد حين فنستطرد بعد هذا في سرد الأمثلة المتعددة التي ينطبق عليها رأي بيرجسون ومنها غير ما تقدم مثل الشاطر الذي يغلب بالشطارة أو مثل الفخ الذي يقع فيه وضعه لأن هذا الشاطر على شطارته يتصرف كالآلة حين ينعكس عليه عمله وهو أحق من سواه بالاحتراس منه وهذا المثل كان مثل السابق يمكن تفسيره برأي بيردسون ورأي القائلين بالمفاجأة معه لأننا نتوقع من الشاطر أن يغلب غيره بالحيلة ونشعر بالمفاجأة حين يقع غير المتوقع هو انخداعه بما يخضع به الناس ويعلل بيركسون ضحك الكثيرين من النكت الجناسية بأنها تحول الذهن من المعنويات إلى الحسيات لأن الكلمتين متجانستين تتشابهان في اللفظ وتختلطان في المعنى يتصور السامع الحركات الجسدية وهو يفكر في المعاني الأخلاقية أو الذهنية وهذا الضحك مشابه الضحك من الخطيب الذي تأخذه الحماسة لفكرة من الأفكار ثم يغلبه العطاس فإنه في هذا الموقف مغلوب لضرورات جسده الآلية ويتصرف على الرغب منه كما تتصرف الآلات وعلى هذا النحو مواجهة الذهن بكلمتين متجانستين أحدهما مادية والأخرى معنوية وتلحق بالجناس كلمات الكناية والاستعارة والمجاز وسائر الكلمات التي تواجه الذهن بصورتين إحداهما لائقة بالإنسانية والأخرى غير لائقة كأن يقال عن أحد أنه من أهل اليسار أو أنه فنان أو أنه جبل أو أنه طويل الباع والحاسة الاجتماعية عند بيركسون أعم من جميع الأسباب الضحف إذا ملكة اجتماعية يراد بها تصحيح الخطأ في معاملة الجماعة وهو يتناول الأخطاء التي لم تبلغ حد الإجرام لأن المجتمع يعالج هذه بالجزاء القانوني أو بالانتقام ويتناول الأخطاء التي ينبو عنها الذوق كل نبوء مع سوء النية لأن المجتمع يداوي هذه بالنفور ولش مأزاز وإنما يكتفي بالضحك من الأخطاء التي يسهو فيها الإنسان عن التقاليد الاجتماعية على غير قصد وبغير نية سيئة هذه الأخطاء يكفي في التحذير منها أن يتعرض صاحبها للضحك وأن يكون هذا الضحك عقوبة على قدر الإساءة العارضة فيحسب في هذه الحالة أنه قانون خفيف حيث لا حاجة لتطبيق القانون الذي يحمي المجتمع من الجرائم والأجرار الجسائم بل يكاد يكون الضحك عقابا اجتماعيا خفيفا لمن يدينون بالأحكام الحرفية. ويطبقون القواعد في دقة وصرامة توحي إلى الذهن أن الذي يطبقها آلة لا تفكر ولا تحس بما تصنعه ولا تفرق بين جزاء وجزاء وتقدير وتقدير وفي هذه الحالة يكون الضحك تصحيحا للأحكام المبالغ في دقتها الحرفية لأنها صفة آلية لا تليق بالقياس المنطقي والتقدير السليم وزدت الأمثلة جميعا في رأي بيرجسون تلخص أسباب الضحك في حماية المنطق الإنساني وحماية الحاسة الاجتماعية على الخصوص فكلما هبط الإنسان من مرتبة التصرف المنطقي الذي يناسب علاقاته الاجتماعية كان ذلك مثيرا للضحك منه لتنبيهه إلى تقصيره على شريطة الوقوف بهذه الأخطاء عند حد لا يبلغ الإجرام ولا يدخله سوء النية بل يخلو من كل قصد يقصده الكائن العاقل المتصرف ارتد إلى الحركة الآلية التي تتجرد من المقصد في جميع الحركات رأي فرويد بقي من الآراء النموذجية رأي سيجموند فروين الطبيب النفساني صاحب المذهب المشهور الذي شاع وشاعت مصطلحاته على الألسنة حتى أصبح حديث الوعي الباطن والعقد النفسية ومركب النقص وما إليها من أحاديث الخاصة والعامة وكاد هذا المذهب أن يستأثر بتفسير خفايا النفس البشرية في مسائل الأخلاق والعادات والبواعث الفردية والاجتماعية وقد أفرض الطبيب النفساني رسالة مصهبة للكلام على النقطة ومدلولاتها للاجتماعية والفنية ومواطن الشبه بينها وبين الأحلام والرؤى في الوظيفة التي تؤديها للفرد وللجماعة وزدت رأي فرويد أن النكتة ضرب من القصد الشعوري والعمل يلجأ إليه الإنسان في المجتمع ليعفي نفسه من أعباء الواجبات فقيلة ويتحلل من الحرج الذي يوقعه فيه الجد ولوازم العمل وأن النكتة تشبه الحلم في أساليبه وهي التورية والتأويل والاختزال والمسخ والتلفيق أي جمع الصورة الواحدة من أجزاء صور متفرقة لا تجتمع في الواقع والناس يقولون عن الرجل أنه يمزح أو يقولون عنه أنه يحلم على السواء حين يريدون إعفاءه من المؤاخذة ولا يريدون الجد معه في المحاسبة والتحقيق وكأنما يحتال المرء بالفكاهة على بلوغ أمر لا يبلغه بالحجة والدليل وكذلك يحتال في أحلامه على تحقيق الأمان التي تفوته في اليقظة وتشغل باله على غير جدوى فهو يستعين بالنكتة أو بالحلم على صعوبة واحدة وهي تيسير الواقع والإعفاء من الكلفة والمشقة وقد أورد في رسالته أمثلة كثيرة سنشير إلى بعضها ونكتفي هنا بنادرة واحدة من النوادر الفكاهية التي تساوي الأحلام في رفع الكلفة والسماح لقائلها أو سامعها بما هو محظور عليه إذا جد في القول وعبر عن غرضه بالكلام الصريح رجلان من أصحاب الملايين صنع صورة لهما عند رسام مشهور وعرضت الصورتان في معرض عام وبينهما فجوة تتسع لصورة ثالثة فقال أحد النظرين وهو يتأمل الصورتين وينظر إلى الفجوة التي بينهما هنا متسع لصورة السيد وسمع الواقفون كلمته وعلموا أنه يقول عن صاحبي الملايين أنهما للصان لأن القصة تقول أن السيد بين للصين وعلموا أيضا أنه يعني أنهما يستحقان الصلب كما استحقه أولئك للصان ولكنهم ضحكوا وسمع صاحب الصورة ما فلم يجد سبيلا إلى مؤاخذته او رفع امره الى القضاء ولعلهما لو فعل فاتهمهم الناس بالجلافة وجر على نفسيهما من السخرية ما كان في غناعنا ويريد فرويد منا في هذه النادرة واشباهها ان نتخيل قائل النكتة فهو يحلم ويعزي نفسه عن الحرمان من الثراء فانه سيقلق في منامه قصة يتمثل فيها صاحبين ملايين مشهرين بين الناس بالسرقة أو مسوقين إلى ساحة الخضاء أو معلقين وراء جدران السجون فيعمل حل عمل النكته في ترضية الرجل بأسلوبين مختلفين يصدران عن بعث واحد لغاية واحدة ويسرد فرويد أنماطا من النقطة تشترك بين الجناس والمغالطة ورد الحيلة بحيلة مقابيلها والتفاهم على الكذب والأجوبة المسكتة وكشف السر على غير قصد وغيرها من المضحكات مما ينطبق عليه تعليله بسهولة أو ينطبق في صعوبة وتعسف، وهذه أماط منها ننقلها بغير ترتيب ونبدأ منها بنادرة تشبه النوادر التي تروى عن قرى قوش وتصلح للدلالة على وحدة المنطق الفكاهي بين الناس على تباعد الأقطار والأجناس يروى في بعض قرى المجر أن حدادا اقترف جريمة يعاقب عليها بالموت فحار قاد القرية في أمره لأنه الحداد الوحيد في القرية ولا تستغني عنه بغيره إذا نفذ فيه الحكم ثم اهتدى بعد التفكير إلى حل المشكلة بإعدام الترزي بدلا منه لأن القرية فيها ترزيان ومن الأقوال المضحكة التي استشهد بها فرويد قول الشاعر هايني في مراه يعيبها في قالب الثناء، فيقول إنها تشبه تمثال الزهرة فينوس لأنها مثلها عتيقة جدا ومثلها بغير أسنان ومثلها في البقع البيضاء على بشرتها الصفراء وشبيه بهذا الثناء المعكوس قول القائل عن رجل يهجوه إنه يشبه جميع العظماء فهو كالإسكندر منحرف رأسه إلى جانبه يوليوس قيصر يكمن شيء في شعره على الدوام وهو يفرط في شرب القهوة إفراط لا بنتزي وينسى الأكل والشراب إذا جلس على المائدة كأنه إسحاق نيوتن ويحتاج كما يحتاج إسحاق نيوتن إلى من يقضر وهو يلبس الشعر المستعار كالدكتور جنسو ويترك سراويله له مفتوحة كمؤلف دون كيشو ومن نوادر فرويد عن اليهود وهو يهودي أن يهوديا رأى على لحية زميلي بقايا طعام وقال له إنني أستطيع أن أذكر لك الصنف الذي أكلته بالأمس قال زميله حسن قل ودعنا نسمع فقال له صاحبه المتعالم إنك أكلت فولا فسخر منه آكل الفول وقال كلا إنك غلطان يا هذا فإنني أكلته أول أمس فتلاقى يهوديان في القطار فسأل أحدهم الآخر إلى أين تذهب فأجابه الآخر إلى كراكاو فغضب السائل وعاد يقول لماذا تجذب علي إنك تعلم أنك إذا قلت لي أنك ذاهب إلى كراكاو فهمت أنا أنك ذاهب إلى لامبرج ولكني أعلم في هذه المرة أنك ذاهب حقا إلى كراكاو فلماذا هذا الكذب؟ ويذكر فرويد من فن النكتة بسلوبا يعتمد على اللعب بلفظة واحدة تجعل من هدفها أضحوك سهلة ومن قبيل هذه النكات قول مزاح مشهور إن فلانا له مستقبل عظيم ورائع. وقوله عن وزير زراعة أخفق في عمله فعاد إلى حقله إنه عاد إلى مكانه أمام المحراف ويذكر أسلوبا يعتمد على اللعب بصفة واحدة تختلف مراميها كما قيل عن فتاة كانت على اتصال بجميع رجال الجيش إنها تذكره بدريفيس لأن الجيش لا يصدق ببراءتها ويذكر المغالطة في الجواب ومن قبيلها أن رجلا قصد إلى أحد المحسنين ويفهمه أنه في عصرة شديدة وأنه يحتاج إلى قرض يسير للنجاة من كارثة محققة، وبعد إعطائه القرض بساعة راه المحسن اتفاقا في مطعم من مطاعم الطبقة العليا، وأمامه صفحة من السمك الفاخر، فقال له مؤنباً: "هكذا تنفق المال الذي تستعيره للضرورات لتأكل به الصحاف الفاخرة؟" أجابه المحتال وكأنه دهش من سؤاله: عجبا لك يا سيدي؟ متى تظنني آكلها؟" إن كنت لا أأكلها مفلسة ولا أأكلها وفي يدي ثمنها وعلى هذا النمط قصة مدرس في إحدى القرى ملع بالشراب لم يزل يدمن السكر حتى اعتزلته جميع الأسر وتفر منه تلاميذه فنصح له صديق قائلا إنك تستطيع أن تجمع عندك تلاميذ القرية جميعا لو تركت الشراب فلماذا لا تحاول وتجرد فأجابه المدرس السكير على رسلك يا هذا إنما أعطي الدروس لأجد الشراب فهل تراني أترك الشراب لأعطي الدروس؟ وقريب من هذا اللعب بالمقابلة قول القائل في تفاهة الحياة إنها نصفان نقضي نصفها الأول متطلعين إلى الثاني ونقضي نصفها الثاني متأسفين على الأول وسمع فولتير قصيدة روسو الشاعر الفرنسي الذي كتبها يوجه فيها الخطاب إلى الأجيال المقبلة فعقب عليها قائلا هذا خطاب لا يصل إلى المرسل إليه وللأجوبة المسكته نصيب واثر من أساليب الضحك عند فرويد وهذه أمثلة منه كان القيصر أغسطس يسيح في أرجاء ملكه فلمح شخصا يشبهه كل الشبه فسأله كانت أمك تعمل في بيتنا؟ فأجابه الشبيه الجريء كلا بل كان أبي وكان بعض الوعاظ الأمريكيين ينادي بحقوق السود في بلد ليس فيه كثير من السود فقال له رئيسه لما لا تذهب إلى كنتكي حيث يقيم أصحابك فسأله الواعظ المسؤول ألست يا مولاي تعمل لإنقاذ الأرواح من النار فلماذا لا تذهب إلى جهنم ويتخلل الأمثلة كلها نوادر متفرقة تعتمد على الجناس اللفظي الذي لا ينقل من لغة إلى لغة ولا حاجة إلى نقله بكثرة هذه الفكهات الجنسية. في اللغات جميعها ولا سيما العربيه ثم يختم الرساله بتلخيص لتقسيم المضحكات الى ثلاثة اقسام النكتة والهزل والدعابة وكلها مما يفسر عنده بالقصد بالقوى النفسية ولكن النكتة قصد في العاطفة التي يكلفنا كبتها الكثير من مجهود النفس والهزل قصد في الفكر والمنطق وأما الدعابة فهي قصد في الاحساس وإننا نتطلب هذه الأفانين جميعا بعد سن الطفولة التي لا تعرف المفارقات المضحكة ولا تقدر على تفكير النكتة ولا تحتاج إلى الدعابة لتشعر بالسعادة وإلى هنا يبدو لنا أن الأمثلة التي استشهد بها أرائد المدرسة النفسية الحديثة لا ينطبق عليها تفسيره في جميع الأحوال وإن القصد في الشعور أو التفكير قد يتحقق بالنكته احيانا ولكنه لا ينشئها ولا هي متوقفة عليه ولنرجع إلى نادرته عن اليهودي الذي قابل زميله في القطار وسأله عن وجهته فصرح له بذهابه إلى كراكاو وعتب عليه زميله لهذا الكذب لأنه كان سيذهب فعلا إلى كراكاو ولم تجر العادة بذكر الوجهة الحقيقية في إجابة أنثال هذا السؤال فلا قصد في هذه النادرة ولا الدخار وليس فيها موضع لزيادة في المقال أو الاتهام، ولكنها تضحك السامع لأنها تفاجئه بغرابة اللوم لهذه المناسبة. فإن السامع يسمع اللوم على الكاذب، فلا يخطر بذلك أن الكاذب في عرف المتحدثين هو الجهر بالصدق الصراحة، ثم يفاجئ بسبب اللوم، فتكون المفاجأة عماد الفكاهة هنا، كما كانت عماد الفكاهة في جميع النوادر التي استشهد بها فرويد. من المغالطات أو التحريفات أو الأجوبة المسكتة وليس في هذا الجواب المسكت قصد في الشعور أو القول ولكنه مثل واضح للمفاجئة على الخصوص حين يكون السائل على ثقة من أحراج المسؤول فلا يلبث أن يأتيه الجواب السريع فيرتد الحرج إليه ويجوز لنا بعد هذه التعليقات الموجزة أن نفهم أن رأي بيرجسون ورأي فرويد لا يناقضون تفسير الضحك من الوجه الجسدية كما أجمله داروين في كتاب التعبيرات وفصله سبينسر في مقاله عن الضحك من الوجه الفيزيولوجية وأنهما لا يغنيان عن ذلك التفسير في النهاية سواء كان سبب الضحك فكرة أو مشاهدة حسية لأن نتيجته هي أن يتأثر الجسد به على النحو الذي ذهب إليه سبينسر وداروين قبل مفاجأة تحبس الفكر أو الشعور عن مجرى فيتحول عنه إلى العضلات ويبدأ الأثر في أسهل هذه العضلات حركة ثم يسري إلى غيرها من عضلات الجسم كله إذا اشتد الباعث على الضحف ولا تناقب بين هذا وبين قول بيرجسون أننا نضحك من الإنسان إذا تصرف في, حركة في حركاته وأقواله تصرف الآلة الصماء إن هذا التصرف يفاجئنا بشاء لم ننتظره من إنسان عاقب تجري أعماله على حكم المنطق الفطري الذي يطبع عليه الإنسان المسمى بالحيوان الناطق أو الحيوان المنطقي بعبارة الأخرى فنحن ننتظر عملا منطقيا فنرى أمامنا عملا آليا على غير انتظار أو على خلاف المنتظر وهذه هي المفاجأة التي ترجع بنا إلى تفسير دارون وسبنسر وقد ضحك الإنسان من النقائب المفاجئة قبل شيوع الآلات وخلق له جهاز الضحك قبل احتقار التشبر بالآلة قول بيرغسون أن الضحك تنبيه اجتماعي لمن يذهلون عن آداب البيئة لا ينقض هذا السبب لأن فائده من فوائد الضحك لا تفسر أسبابه ولكنها تدل على غايات من غاياته والفرق ظاهر بين الأسباب والغايات ويرجع بنا فرويد إلى المفاجأة كما يرجع بنا رأي بيرجسون إليها فإن استخدام الضحك في الاقتصاد الشعوري وأيضا من قبيل الفوائد التي يستفيدها منه وليس الفوائد كما تقدم معطلة للأسباب وليس في المواد التي تمثل بها فرويد نادرة واحدة تخلو من المفاجأة وتغنينا عن تفسير سبينزر أو تفسير داروين الجواب المسكت المفاجأة والحيلة التي ترتد على صاحبها مفاجأة والتخلص السريع بالمغالطة التي تخالف المنطق المألوف مفاجأة وتكذيب الجواب الصادق لأما الصدق غير مألوف من صاحبه المفاجأة وسائر النوادر التي نقلناها أو لما نقلها ترجع بنا إلى علة المفاجأة من أقرى الطريق وقد فرق الباحثون في الضحك بين كثير من المضحكات لاختلاف أسمائها كما تختلف كلمات السقية أو الاستهزاء أو الدعابة أو الفكاهة فإذا استرسل الناظر في تتبع هذه الفروق وجد في النهاية أنها تؤول إلى فروق بين أنواع الضحفين وليس فروقا بين أنواع الضحك في أصوله فالضحك كله مفاجأة تتحول بالفكرة أو الشعور عن مجرى ولكن السخرية التي تؤلم الناس أو تكشف عيوبهم ومثالبهم هي ضحك الشرير الخبيث والاستهذاء الذي يتعالى صاحبه على الناس هو ضحك المتكبر الذي غلظت نفسه فلا يبادله الشعور أو هو ضحك العابث الذي يستخف بكل شيء ويجد الناس وهو ناظر إلى جدهم بغير اكتراه والدعابة التي يشترك فيها الضاحك والمضحف منه وضحك القلب الطيب الذي يسر نفسه ويسر غيره بما يكشفه من هفواته أو يعرضه من نقائبهم فلا يحسون أنه يفردهم بتلك النقائب أو يأخذ تلك الهفوات مآخر الشماتة والخيلاء والفكاهة التي تمثل لنا المضحكات وضحك الفنان او الناقد الذي يصول لنا دواع الضحك ويبدأ في تصويرها وتمثيلها فهو مضحك وليس بالابحوكة او هو واضع الضحك وليس بموضوع للضاحكين وهذه كلها فوارق بين الضحكين وليس فوارق بين انواع الضحك الصميم ومن الشائع جدا ان يقترن الضحك بالشعور بالغطة بتفوقنا على الاخرين ولكن لا ينظر أن نضحك من إذا فوجئنا بالهزيمة التي لم في موقف نظن فيه أننا نحكم الشباك لغيرنا، فإذا هو قد أفلت من تلك الشباك وأوقعنا فيها. ومن هذه الهزيمة المفاجئة ضاعت الساسة والأمراء حين بلغهم إفلاس نابليون من جزيرة ألبا وعودته إلى فرنسا، وهم يحسبون أنهم وضعوه في القفص. وجلسوا بعده يقررون مصير القارة الأوروبية من بعده ولو أنهم فوجئوا بنابليون وحصرهم في مؤتمرهم ويهددهم بساعة في أرواحهم أو عروشهم لما ضحكوا كما ضحك وهم آمنون في تلك الساعة إلا أن هذا لا ينفي أن المخاجئة مضحكة وأن السامع البعيد يضحك منها وإن لم منها الساسة والأمراء المحاصرون لاجتغال شعورهم بالخطر القريب ولهذا يبقى عنصر المفاجأة قائما في تفسير أسباب الضحك ويختلف الأمر بحسب الضحكين في الشعور بالخطر ساعة المفاجأة ومن كان قريبا شغلاه الخوف عن الضحك ومن كان بعيدا من يشغله عن خوف عاجل يغطي على شعوره في تلك الساعة ويتساوى في هذا الشعور بالضحك والشعور بالجمال والشعور باللذة ولو كان المعروض على مؤتمر الساسة فتنة من فتن الزهرة ربة الجمال وحاصرهم العدو المهدد لحياتهم لشغلهم الخضر عن الشعور بذلك الجمال الفطان ولو كانت ما إذا الطعام جمعت ما لذة وطاب بين أيديهم ثم حوصروا ذلك الحصار لشغلهم الخطر كذلك عن طلب الطعام والقود فلا يلزم إذن أن نقول أن الشيء المضحك هو الشيء المشوه الذي لم يبلغ درجة الإيلام لأن بلوغ درجة الإيلام يعطل كل شعور ولا يعطل الشعور بالمضحكات دون ستواهات وصحيح بعد هذا أن نجمد التفسيرات جميعا فنقول إن الضحك ينجم عن مفاجأة تتحول بالفكر وبالشعور عن مجراه وإن الاختلاف بين السخرية والاستهداء والدعابة والفكاهة لا يوجد إلى البحث عن اختلاف في انواع الضحك لانه هو في لبابه اختلاف بين الضحكين